I'm O Allah, a te álmad, amelyet áldottál engem és apámat, أو, أو لا أفهمه أو لا يأتيني بسلطان مبين فما كثر غير بعيد فقال أحط بما لم تحط بي وجدتك من سبئ عظم عظيم، وجدتها وقامتها يستودون الشمس من دون الله، وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدهم, فصدّهم عن السبيل فهم لا بكتاب هذا فألقه إليه ثم تول عنهم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتمني مسيم قالت يا أيها الملأ أفتمني في أمري ما كنت طاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس nem a ما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كأنه وَكَشَفَتْ عَسَقًا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ